وخلق منها زوجها وبث من أماما رجالا كثيرا ونسا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سهدا يفلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد كتاب البيع وكان حديثنا قد وقف بنا عند ذكر شروط البيع وذكرنا من شروط البيع شرفين اثنين الاول التراضي فلا يصح بيع الا بتراضي ما بين بائع ومشتر وذلك لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم, منكم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى إنما البيع عن تراض وأما الشرط الثاني الذي ذكرنا وكان بالأمس فقلنا الشرط الأول وهو الطراضي الشرط الثاني أن يكون البيع من عاقد مؤهل أو ما يمكن أن نقول اختصارا أهلية العاقد فلا يصح بيع إلا بأهلية العاقد وأهني بالعاقد هنا البائع والمشتري فلا بد أن يكون حرا حرا عاقلا رشيدا أو راشدا حرا عاقلا راشدا بالغا فلا يصح بيعه أرجو الأخواني أن يفسحوا الطريق للأخوات فلا يصح البيع إلا من عاقد عاقل، لأن المجنون لا يصح منه بيع ولا شراء، لأنه ليس مكلفا بأي تكليف من تكاليف الشريعة الغراء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربح القلم عن ثلاثة، فذكر المجنون. وكذا السفيه لأن السفيه لا تصرف له في الأموال بدلالة قول الله تبارك وتعالى فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم فشرط رب العالمين سبحانه وتعالى ها هنا شرط الرشد ليدفع إليه المال وفي قوله فدفعوا إليهم أموالهم دلالة على أنه لا يصح منه بيع ولا شراء ولا تصرف في الأموال إلا أن يكون راشدا والشرط الثالث هو أن يكون حرا أنا أتكلم في آلية العاخذ الآن أن يكون حرا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع أو كما عن النبينا صلى الله عليه وعلى وسلم أما الصبي فذلك أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة فذكر الصبي حتى يحتلم مع تفصيل قد سبق في درسنا السابق الشرط الثالث أن تكون السلعة مباحة النفع، أن تكون السلعة مباحة النفع، فمن شرط صحة البيع ألا يباع محرما، ألا يباع محرما. ما الدليل على شرط أن تكون السلعة؟ مباحة النفع ما الدليل على هذا الشرط؟ الدليل عليه هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن ما حرم كما جاء في الحديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه فهذا فيه دلالة ظاهرة على عدم جواز ماذا بيع المحرم بيع المحرم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وثمت دليل آخر وهو ماذا قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إبا لابد للسلحة أن تكون مباحة تحريم الشريعة الإسلامية بيع المحرم بدلالة ما سبق من أدلة شرعية وقولنا مباحة النفع. فيه فائدة عزيزة نادرة، وهي أن شيء يختلف حكمه باختلاف ماذا استعماله، باختلاف استعماله. مثاله مثلا السكين، إذا غلب على ظنك أن الرجل يشتريه. صحيح ليقتل به فعندئذ صار محرم النفع في ماذا في حقي فلا يجوز بيعه له صحيح فلا يجوز بيعه له كذلك التلفاز مثلا اذا كان يغلب بهذا ظنك ان الرجل يستخدم التلفاز مثلا لألعاب الأطفال أو نعم ذلك فهذا في حقه مباح له النفع لأنه يجوز للأطفال أن يلعبوا بالصور لا حرجة في هذا بدليل حديث ماذا عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلعب بعروس تمام وكانت تلعب بخيل له جناحات وهذا مستثنى من عموم تحريم الصور بارك الله فيكم هذا مستثنى من العموم كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى الاستثناء الوحيد من عموم تحريم الصور هو مشروعية استخدام الصور والتماثيل في لعب له الاطفال كما جاء في حديث سيدته عائشة وحديث ربيع الذي فيه أنها قالت أعطيناه اللعبة من العهن ودفعناه للمسجد يلعب ومن هنا ما قلنا أن تكون السلعة مباحة وسكتنا لما قلنا مباحة له النفع وهذا قيد احترازي تنبى إليه يا طالب العلم هذا قيد احترازي صحيح يبقى إذن ليست العبرة هنا إنما بالسلعة إنما العبرة بماذا بالاستعمال والاستخدام تمام طب هنا أشياء تتردد ما بين الإباحة والتحريم هذا فرع هم تفرع ويحكم على الأشياء التي تتردد ما بين الإباحة والتحريم بماذا ما عندك إبراهيم بالغالب صحيح ما عندك اخي بالغالب في صحيح مم. ما عندك باعتبار الشخص تقصد طيب هذه فعلا ضوابط وهي ضوابط جيدة تمام هذه المحل الاشياء التي تتردد ما بين الاباحه وماذا والتحريم بحيث النفع كيف يمكن ضبط هذه المثالة بهذه الضوابط وتنبه الأول باعتبار غلبة الظن كما قال أقناء صاحب الحائط صحيح كمثل ماذا نهي الإسلام عن بيع السلاح في زمان الفتنة نهي الإسلام عن, عن بيع السلاح في زمان هنا غلبة الظن أن من يشتري السلاح يشتري لماذا للقتل صحيح للقتل يبقى هنا هذا قيد وهذا ضابط وهو ضابط ماذا غلبت إليه غلبت الظن كأن امرأة جاءت تشتري أدوات المكياج مثلا وإن كنت لا أستحبه مطلقا تمام لكن إن اشترته امرأة فانظر فيما يغرب على الظن أتستخدم هذه المرأة تبرجا وسفورا أم تستخدم هذه المرأة زينة لزوج صحيح زينة لماذا لزوج يبقى هنا بتحكيم غلبة الظن هذا ضابط الضابط الثاني باعتبار الشخص لأن السلحة قد تحرم في حق شخص ولا تحرم في حق آخر وهنا الإمام ابن القيم بوض بابا عظيما جدا في أعلام الموقعين عن رب العالمين له اختلاف الفتوى باختلاف حالي ليس هذا من اللعب بالدين تنبه اختلاف الفتوى وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه شاب يستأذنه في القبلة فلم يأذن له وجاءه شيخ يستأذنه في القبلة فأذن له هذا الحديث أفادنا فائدتين الأولى اختلاف الفتوى باختلاف ماذا ثانيا تحكيم غلبة الظن لأنه ممكن تجد شيخ عنده من الشهوة صحيح ما ليست عند شاب لكن غلبة الظن بالشاب أنه لا يملكه نفسه وغلبة, وغلبة الظن بالشيخ أنه يملكه يبقى هذا الحديث فعلا استنبت منه قاعدتين قاعدة الأولى تحكيم غلبة الظن صحيح والثاني ايش هو اختلاف الفتوى باختلاف احوال الناس اختلاف احوال الناس فهنا نقول الضابط الثاني لهذه المسائل هذه الاشياء التي تتردد ما بين لباحة والنفع هو باعتبار حال ماذا الشخص صحيح باعتبار حال الشخص كما ذكرت الآن جاءت امرأة يظهر من هندامها وأمر أنها امرأة دينة الدين دين فإذا جاءت تشتري أشياء كأدوات المكياج مثلا فالظن بها هذا أولا وثانيا باعتبار حالها أنها تستخدمها زينة لزوج زينة لزوج تمام فالأشياء قد تكون مباحة النفذ حق شخص بالدليل ان عمر رضي الله عنه لما رفض النبي صلى الله عليه وسلم ما اهداه اليه عمر من حلة الدباج اعطاها عمر لاخ الله كان على نيه كان على النصرانية او كان على الشرك استغفر الله كان على الشرك تمام ومن هنا اقول بأن الشرط الثاني أو الضابت الثاني في هذه المسألة اعتبار حال ماذا الضابت الثالث اعتبار الغالب على الاستخدام فإذا كنت لا تستطيع أن تغلب الظن أو تعتبر بغلبة الظن أو أن تعتبر بحال الشخص الشخص بالنسبة لك مجهول فتعتبر بماذا عند بالغالب إذا كان هذا الشيء يغلب على استعماله ماذا الاستعلال محرم حرم صحيح واذا كان يغلب على استعمال الاستعمال اللي يعني جاءت امرأة تشتري ثوب هذا الثوب الغالب على استخدامه انه ثوب بيت ما لي انا اني استخدمته امرأة واحدة في, في التبرج والصفور لكن اذا كان هذا الشيء يغلب على استعمالي انه ثوب لماذا للمنزل تمام يبقى هنا بنعتبر بماذا بغالب الغالب على على الاستخدام يبقى فامتى هذه الضوابط في الاشياء التي لا يمكن او التي تتردد ما بين كونها مباحة مباحه أو او أو او باعتبار ماذا هذه الضوابط الثلاثه غلبة الظن تمام اعتبار الشخص باعتبار فارس للجهوه الغالب الاستخدام تمام وهذه قواعد عامة والله تنفعك وهذا كلام عزيز نادر فأضب عليه بن وجدك فانت يا احمد صحيح ما فتك شيء فأحمد الله طيب قلنا الشرط الثالث ان تكون مباحة للنفع طيب هنا سؤال مهم. كيف نغلب جانب التحريم على جانب الحلم هذه مسألة أخرى مسألة أخرى تغليب جانب التحريم على جانب الحلم طيب يتغلب عندك ماذا؟ أنت أخرجتنا من مسألتنا الآن ونحن متفقون على هذا لكن هنا أمر الأمر قالوا قال التحريم وقالب حذر كيف نغلب كيف التلفاز مثلا يا إبراهيم في قال التحريم وفي قالبه استخدامه في لعب الأفطال مثلا الألعاب المعروفة صحيح أو استخدامه انا نحمل حلال كمشادث البرامج التعليمية للتلاميذ مثلا طيب وفي قالب حرمة كيف تغلب قالب اقول يا نعم العرف طيب ما عندك اه طيب بالعرف طيب. صحيح ما قال أخونا جانب التحريم وجانب اللي الحل هذا يمكن تطبيت هذا بالنظر إلى ماذا إلى إلى الأعظم إلى الأغلب بدلالة قول الله تبارك وتعالى وإثمهما أكبر من دفعهما وهذه الآية يشوف سبحان الله يا أخي وإن سخطات لا يحكمن لكن بقيت في المصحف إيه؟ تلاوة وهنا نقف على حكمة بقاء هذه الآيات المنسوقة في القرآن تلاوة تمام وإن نسخت إيه؟ حكما من حيث ماذا حيث أن الآية ظاهرة هكذا أن الخمر ليست إيه؟ ليست حراما لكن بقيت الآية تلاوة لتستنبط منها لتستنبط منها علوم كثيرة جدا ومعارف شدة وهو ان الامر باعتبار ما يغلب عليه باعتبار ما يغلب عليه هل نغلب جانب التحريم على جانب الحل مطلقا لقاعده درء المفاسد مقدم مقدم على على جلب المنافع نظر الى النار اذا كانت المفسدة متحققا طيب من يقول كلاما اخ فضل طيب هذه المسألة وهي مسألة تزاحم المفاسد والمصالح تمام يعني التلفاز تتزاحم في المفاسد والمصالح تمام متى نغلب المفسدة ومتى نغلب المصلح نغلب المفسدة اذا كانت المفسدة متحققة موجودة بالفعل لكن اذا كانت تمام ما نغلب المفسدة فالمفاسد المظنونة لا تغلب صحيح بدليل ماذا ان عبد الله ابن عم مكتوم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له مفسدة المدينة كثيرة الأوام والسباع هل اعتبر بهذه المفسدة صلى الله عليه وسلم لم يعتبر بها بدليل أنه قال له به أجب لماذا لم يعتبر بها لأنها غير متحققة نعم المدينة كثيرة الأوام والسباع لكن ما ذكر أنها تتعرض له فصارت المفسدة في حقه معدومة وإن وجده وهنا عباد الله اقدلكم على امر مهم هناك مفسدة وان كانت موجودة واقعا لكنها معدومة فعلا هذه المفسدة لا يشرع ازالتها كيف ذلك يعني الجماعة الذين واسمحوا لي بالتعبير هذا الدارج هاي يصر. لكتاب الرجل المسمى يعني حذر حذر وليمة اعشاب البحر او كتاب الايات الشيطانية او كذا هذه الكتب نعم فيها مفسد لكن هذه المفسدة مفسدة وان كانت موجودة لكن هي موجودة فعلا ام موجودة واقعا موجودة واقعا بدليل الكتاب موجود زمن بعيد ولم يكن يقرأه احد ومن هنا المنكر الخامد لا يشرع تغييره المنكر الخامد لا يشرع تغييره ذلك بعض الناس يقول لك بالدليل على حل التمثيل ان الصحابة دخلوا مصر وكان في تمثيل ولم يهدموها او الصحابة دخلوا بلد كذا ولم يهدموا التمثيل فيها هذه التمثيل نعم كانت موجودة ولكن كانت التمثيل وما كانت اصناما وكانت التماثيل مهملة متروكه لا يعظمها احد ايه الفرق بين التمثال والصنم ده هو ايه الصنم لا يقال الا لما لما يعبد من التماثيل تمام لما يعبد من التماثيل، <تصفيق> تمام؟ فكانت تماثيل يعني غير معبودة، صحيح؟ وثانيا مهملة متروكة، بركة لا يزرها أحد من الناس، أبدال؟ بارك يعني لا الله فيك هو منكر من حيث ماذا حقيقته؟ لكن هل هو منكر من حيث تأسيسه؟ لا لا فين يؤثر؟ أنت تعتبر بالحال الموجودة الآن؟ أنت تعتبر بالحال الموجودة؟ أم تعتبر بالمال؟ ممكن هذه احتمالية؟ خاصة اني اغلل بالك بالنقطة شرعية اخر احيانا تغيير المنكر ممكن يؤدي الى ايه الى منكر اكبر عند اذن الله يشرع تغييره لان المفترض انت بتزيل المنكر مش بتعمله مش بتجيب منكر اكبر والذي حصل هو عكس ما يريد الناس من تغيير المنكر ازاع المنكر وانتشر. طيب بسبب ماذا يعني رواية الوليمة هذه ما كان يعرفها احد موجودة في مصر من عشرين سنة ورواية الشيخانية هذه ما ما كان يعرفها احد وكانت مكتوبة من سنوات وهكذا ما نريد ان نخرج الى قضية الامر المعرفة على المنكر طيب مسائل جاي اصلا هو ما عشان يوم بعد يعدي على على حقيقه بتراجع الكتاب ده هو منكر مزيف يعني ما لا فين ده يا اخي بارك مزايا مزايا مزايا مزايا فين هو بقى نسبة مبيع موجود. طيب موجود انا اذا لا انكر انه منكر موجود لكن هل هو يعني منكر مؤثر دي قضيه اخرى هو مش خامس في صدر الجوالك هو خلاص انطبع و ما شاء الله مزدم سينا وهو كاتب يا اخي الاعتبار الاعتبار بتاثيره وليس الاعتبار بوجوده ما يغير يغير. اقرا ما كتب ابن تيميه رحمه الله في رسالته الامر المعروف والنهي عن المنكر تعرف انه قسم المنكر الى ايه إلى قسمين منكر يجب تغييره ومنكر لا يشرع تغييره أمام. ومثل المنكر الذي لا يشرى تغييره الذي لا تقوى على تغييره او المنكر الذي يفضي تغييره الى منكر أكبر. اكبر هذا حدث فيما يسمى بكتاب حذر حذر ام لا الرجل يا رجل الان وده يا رجل لا تهرب اجبني الى سؤالي الان هذا حدث بالنسبة رواية الشيطانية ام لا حدث بالنسبة لرواية ال الوليمة حدث بالنسبة ل لر... ل لشو لرواية ولكن شوف الرجل بارك الله فيه طيب لما تجيبني اجيبك شايفين <تصفيق> نزل ما هدي تنسير لك أنتم لها كم من الآية رجل طيب شوف الرجل ما بيكمل الآية انتم لها عاكفون يا رجل معبودة ايه عاكفون يعني هي ما عرك الله فيك دي مسألة لغوية دي مش لمسألة لغوية معبوث يا رجل أي ما أنت أنت مسير الذي لا عكفون. ثم في في رواية الحديث لياج السديل هو ذكر في سيدنا عربنا المظلي أن لا تدع صنم في ولا زعات أمثاله. التمساء الحديث قال أن لا تدع صورة إلا تمسطها ولا تمسالا إلا كسر. ونكر في سياق النفي تفيد له لكن هذا بدواب الشرعية أن لا يفضل إلى ممكن أكبر. بدليل ان الصحابه سكتوا عن وجود المنكرات في ازمينه معين طب بس هم حول الكنصاب الاصنام يا شايف عارك الله فيك سبحان الله هذا امر محكوم بدوابط شرعيه يا شايف قال يفضي الى منكر اكبر يعني انا زيل المنكر اعدي الى منكر اكبر بدل من روايك اتنسبت مبيعتها 3% اصبح يتنسبت مبيعتها 100% ولكن يا شايفي مثالة السنة سبحان فيه. الله العظيم إيه يا رجل الله يبارك فيك انا لا انكر عليك ماتر من سنة الدفع فين فقه الدفع بقى هو هنا السنة باصلحت قليل حياة اخوة هنا سنة باصلحت قليل يا اخي بارك الله فيك انا لا انكر عليك ما تقول انه وجود سنة لدفع المنكر ولابد من تغيير المنكر لكن ان افض الى منكر اكبر فضى وينسون في الدافع بها لما تلقى بنتينية سنوة عن هذا طيب مسألة هنا سنتطبق الآن القواعد التي ذكرنا الآن على بعض المسائل وهذا ما طلبنا بعض إخواننا بالأمس من التطبيق العملي صحيح بحيث يقرب الفهم تمام، فلبدأ مسألة بيع الكلب، فقدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، والنهي سارف صحيح. وإن كان في بعض المسائل الأخرى وإن كان في بعض الأحاديث الأخرى قد أباح اقتناء الكلب للحرف والماشي والصيد كما جاء في الحديث من اقتنى كلبا من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشي وفي رواية عند مسلم ليس بكلب صيد ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض طي هنا قال بارك الله فيه صحيح ومن هنا نشأ الخلاف بين اهل العلم حول مشروعية بيع الكلب فمنع واصحاب مالك بدلالة الحديث نهى عن ثمن الكلب وهذا يشمل كل كلب صغيرا كان او كبيرا للصيد أو لغير ذلك وجوز أصحاب أبي حنيفة بيعها فيما أذن في اتخاذه من الخلاب هنا امسك طيب هنا سنتطبق القواعد التي ذكرنا آنفا اتفقنا على ان السلح لابد ان تكون مباحة النفع هذا الشرط الثالث طيب نطبق هذا الشرط على مسألة بيع الكلب صحيح، وقد جاء في, في الشريحة صريح عن بيع مبا الكلب عن ثمنه ولكن جاء أحاديث أخرى مصرحة بجواز اقتناء الكلب للصيد الماشية الأرض صحيح، وبدلالة الحديث الآخر إذا أرسلت كلبك المعلم كلبك المعلم ماذا تفهم منه؟ إن في ملكية هنا صحيح، صحيح أم لا؟ طيب ما يترجح عندك؟ هدم مشروعية بيع الكل واكل ثمنه وشرائه ام مشروعية اكل الكل اكل ثمن الكل وبيعه وشرائه فضل اقول رمضان ما ليلة التفريق تمام يعني فرع يعني مثلا الكلاب التي لا تعرف بأنها كلاب صيد ولا مشيء ولا أرض كيف الكلاب الجرو الصغارة هذه تمام التي يغطيها الشعر الصوف هذه تمام هذه ما تعرف بأنها لا للصيد ولا للأرض ولا للحرص فعلى هذا لا يجوز بيعها أما الكلاب التي تعرف بأنها للصيد وللحراسة وكذا فهذه يجوز بيعها ككذا يبقى أخونا رمضان نظر إلى ماذا إلى الحال باعتبار حال البائع المشتري وحال ماذا وحال الكلب يبقى أخونا رمضان ما لعيد التفصيل أو التفريق ما عندك أخي أحمد نتفق معك على هذا كانت في هذه الأشياء التي مقرودتها يعني تميل للتفريق ما يتوصل به الى المباح فهو ايه مباح فطالما الشريعة اذنت باقتناء الكلب للصيد وللحرس وللارض فما يتوصل به الى هذا فهو ايه فاذا لم تكن وسيلة يتوصل بها الى اقتناء كلب الحراسة الا بماذا بشراء جازة طيب انت ما أخينا رمضان في مال إليه على سبقك به أوكاشا سباقه ما أوكاشا أنا أريد كرامتي نعم إن كل حرام الشخص هو اللي لا. لا حول ولا قوة إلا بالله قل يا أستاذ أحمد يعني انت تعتبر تخصيص العام طيب قول يا دكتور حديث ما هي النبي صلى عن ثلاثة الكلف كيف ده وقع الآن الكلف يعني المقصود بالتبتال لأن الكلف ده يباع ويشتراه ده يباع ويشتراه والكلف ده يباع ومعلم او مصير او خاط او غيره تدورون جميعا في فلك واحد انا اريد ان اسمع كلاما جديدا ها اه لانه يتوصل الى المباح بالمباح ف نعم اخرى يا رجل طيب اكتبوا يا اخواننا قبل المسألة قاعدة والأمور بمقاصدها تذكرون القاعدة التي ذكرناها في اول كتاب البيوع اي معي الان الامور بماذا بمقاصدها فما يتوصل به الى المباح فهو ايه وما يتوصل به الى الحلال الى الواجب فهو ايه واجب وتكلمنا عنها كثيرا عند شرح القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر تمام هذا يبدأ شيخ الواحد ما هو ينتهي من هذا المينة انه يبيع طيب الامر واحد يا اخواني الامر واحد بارك الله فيكم الامر واحد اذا جوزنا الشراء طيب قاعدة ثانية اكتب والشراء كالبيع حكما ما الدليل على ان الشراء كالبيع لا يذكر الدليل لا مكافأة الشراء كالبيع حكما ها ما سيعلم الله على سماهما لا دارا لا هي سماهما البيعان تمام تمام فالنقطه اللغوية هنا نسمى سمى البايع شراءا والشراء بيعان ومنه قوله تعالى وشروه بثمن بخس درائم ايه فلما اطلق على احدهم اسمى الاخر دل على ان احكامهم ايه واحدة الا ما فرق ايه الدليل زي جبنا الخفق تذكرون يا اخوان لما قلنا للنفاس اخذ احكام الحيض ايه لانه سمى الحيض ايه نفاسا لما قال لعلك نفستي فلما سمى الحيض نفاسا دل على ان النفاس يأخذ احكام احكام الحيض هل عندك نص على ان المرأة المفساء تترك الصلاة ما عندك نص ان تترك الصوم ما عندك نص لكن جبت النص منين قياسا على ليه طبع هذا القياس لماذا صح عندك لانه سمى الحيض بيه نفاسا فاخد ايه احكامه يبقى لما سمى البيع شراءا اخد ايه أحكامه يكون فرقا عندنا بين بائع ومن ومشتري صحيح فمن باع الخمراء كمن اشتراها صحيح ومن باع الكلب كمن كمن اشتراها هذه قاعدة ثانية مهمة جدا تنفعك أنت فأنت أخي حقا والله من فأي هذه القاعدة من من فاتت علي هذه القاعدة نعيدها مم. ما شاء الله الحمد لله طيب نقول بأن هنا بعد ذكر هاتين القاعدتين، تمام؟ واحد بالك ثالثا أمي، ونتفق على حرمة ثمن الكل. رابعا وفي الحديث اذا ارسلت كلبك المعلم ففيه دلالة ظاهرة على مشروعية شرائه واقتنائه لأن قوله كلبك فيه ماذا هي ملكية صحيح لأن قوله كلبك فيه ملكية والملكية تحصل بذاذ بالشراء والبيع صحيح والملكية تحصل بالشراء وال هذا والله استدلال جيد جدا يا أخوان هذا استدلال جيد جدا تمام صحيح ففي دلالة على الملكية والملكية تحصل بماذا بالبيع والشراء مما يدل مما يدل على مشروعية بيع وشراء لهذا لهذا الغرض تمام ككل ما يتوصل به الى الشرع كان شرعا م? لا. لا لا يا إبراهيم سبق أن كلنا وانت طالب علم ولا يفوتك يا أخواني القواعد التي نذكر اعلم أنها ليست على إطلاقها فقد تشذ أحيانا لذلك قالوا كل قاعدة لها لا شواز يعني شو مثلا عندك سلمك الله قواعد الوضوء مما دخل مما خرج تشيز أحياناً من من ماذا من, ما من إجابة الوضوء بأكل لحم له الجزء والفطر مما مما دخل تشيز أحياناً ومن استقائه فليتوض فل فليقضي تمام؟ فالقواعد التي نذكر أغلبية قواعد التي نذكر نذكرها أغلبية. سلامكم إذا هذه المسألة الأولى انتهى، والله تعالى أعلى وأعلم وبالله التوفيق. اسمعوا أخوان الساعة الآن العاشرة والنصف سؤالين هل كلمة قران أو عقد قران كلمة خاطئة نعم كلمة خاطئة وهذه كلمة نصرانية إنما يقال عقد النكاح كما قال رب العالمين ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلة تمام ولا نقول عقد قران وإنما هذه الكلمة نصرانية إنما عندهم من فراق بالتطليق والزواج الكسوليك كما تعلمون لا طلاق عليه فيه تمام فلذلك يستغذمون كلمة قران قران تؤذمون كلمة قران أما الإسلام عندنا فهو عقد نكاح لأنه يجوز فسخه تمام صحيح وقد يفسخ بأشياء مبينة في مكانها تمام فبه كذا والله تعالى أهلا وعلم وبالله التوفيق هذا سؤال الجيد نحن نصلي في الدور الثالث ونصلي الوتر فننزل لسماع الدرس هل نصلي تحية المسجد؟ هل تعتبر هذه الحالة يكون صاحبه قد خرج من المسجد؟ ها نعم متى اتصلت الصفوف إلى الدور الثالث فأخذ هذا المكان حكم المسجد يعني من جاء من خارج المسجد مثلا صلى خارج المسجد العشاء تمام ثم فرغ المسجد فدخل فيه هل تلزمه تحيه المسجد لا لان خارج المسجد ياخذ حكم المسجد متى اتصلت الصفوف اليه فلا يلزم من دخل المسجد بعد ان كان قد صلى خارجه لاتصال الصفوف اليه او في ادواره العليا لا يلزم ان يصلي تحية مسجد ثانيا احب ان ابين نقطة